المستمرق دائم بشركة ينتقل معه في الشيخين او في شيء في شيخين شركة ينتقل معه في شيخين او في شيء في شيخين لا باش نستخدم المستمرق دائم لا شيخ وشيخ المستمرق الوقت البخارب هو انا نخرج التي تعرف الشرط الفلاني و الشرط الفلاني سخرجها و هذا على الشرط ولكن فات عمين فاته حديث فاته حديث لا نجدها استدرك عليه او مالي استدركين عمين الاحديث التي لم يخرجها وهي على شرط وهي على على شرطة. في الحالة دي يقول إن على البخاري حديثا على الشرطة ولم يخريبه في الصحيح ولن يخريبه في الصحيح زي ما عمل الحاكم كده الحاكم في, في الحاكم في المصابة صار عادة صريع أول وغير الحديث يستمر كله فيها ما تترك البخاري في الصحيح هيبه ويقول هذا يحدث على شرط المخال والمسنف هذا يحدث على شرط وظلم ورمي يخدم هذا يحدث على شرط الك الخال وظلم ورمي يخدم جراه ومهوم فوكأن من الاستقل تعالجه لما يفعل طرحنا مما تعثرت فيه إذا تعثرت فيه الشرط لأنه اشترقت أن يستقل مع المصنف فشيخ شيخي كان ورمي في ثم سخرت. وكذلك يشترك سن مرتدرك يكون من نفس مريخ مين عليه. اللي هو المخاجر المسر. لما مش يقضي من الحرب يدبهاك. يبقى هو أتذر وفي الحالة مش ينادي بقول ان هو في الحالة لتالك عنه. لأنه أتذر ما يسناده. ولكن قد أن يكون تسناد المرتدرك بشكرك يا استاذك وبعيد صديق مين اتصرف علي من غير طريق كان مصطفى علي ايه انا تواصلت مع عدد كتاب 28 اسمه محطات بتتبع وكمان المظلات هي ادرس ماركات نعمل مجامع ادرس أي أن الإمام الدار الخضنين البخاري ومثلم بإخراج هذا الحديث الذي فاتهما لماذا؟ لأنه تحقق فيه الشخص قد تحقق فيه شروط البخاري ومثلم أو شروط البخاري أو شروط ومثلم فيقول إن هذا الحديث على شرط الوثلم ومعادة للمخدهم أو على شرطيهما ولم يُخذ على شرط البخاري ولم يُخذين ففي هذه الحالة وكان دون يلزل الإمام البخاري أو لذلك مثل انه كان يدوى عليهم ان يخرج هذا الحديث وذي سبعه لإنزابات سبعه الانزابات اما مثلة التتبع فهو تتبع احاديث قصة الحيني التي لم تكن على شاكمي صاحبها يعني تتبع بعد الاحاديث انت لم يتغفر في هذا لو اشترف البخاري عايس? فقال ليه ما تقول ليه? انت اخر ما تبقى عنيش او ما تمشيش وراها او لا تغفر اخر اه? فهو تتدع البخاري حديث بحديث ومسلم حديث بحديث. فاي حديث وجد انه جيس من شرط البخاري خطرون البخاريه والمدار ما كانش تتخررونه. لماذا ترحبني؟ دعني مش متنفف في الشرف التاعه. مش معنى ذلك ان الحديث في نفسه ضعيف. لا. ليس على شرفك. ليس على شرفك. لا يزل من ذلك انه ايه? ضعيف لمرضان. لان اردى شوف انه في داخل ايه? الكتاب بس. مش تهجل الصحة. كما تبخنا في المحاضرة. تسمى الوضعات وايه? وتتنبع. للزمان وتتبع. اما العميل المستخرج ومصلاك سلاه وقته شاء الله تعالي. يقول حافظ ابن الاخرم قليلا ما يفوت البخاري المسلمة ماذا الحدث الصحيح. ما هو اصل المصلاك المصلاك المصلاك دي ناس نعم. بس احنا واندي على طفل ان سلت الكلام ده فحطان واندي شكرا. وإلا انا شايف ان العمليه معاكم بسيطه جدا فانا كنت واخد بالي من الموضوع ده ده النهارده قلت لكم بصوا كانت اال100 تشوفوني ولا بص ما كنتش عارف اني اشوف ولا احكم ان انا خلصت النهارده ولا ها ها وكمان هيكم الله الكلام الاخر بيقول ان تخريجك شيء من حدث صحيح إلا قليل جدا إلا قليل جدا الكلام اللي اقرب ده عسام نفسا الظلم به لأن راجل ترعى عالم فضع عن مسلم لو قلنا او لو اخذنا ذلك الراجل بحسن الظلم يقول هذا الكلام صحيح ان كان يقصد شاطئ مخالي سيكون صحب لفاتهم شيء قليلا. معيك؟ انما لو كان يقصد مطلق الصحة لا واسلا. كان ده مربوض. مربوض لون. لان البخاري نفسه في كان بقى احد يستحيح. اربعة نفسه يقول كنت احسب من افتحيح كان مئة الف. مئة يعني زدتا ألف حديث صحيح كان عبد البخاري من حفظوه هو ها؟ لم يخرجها في الصحيح فهل يستقيم هذا الكلام مع الكلام الأخرى؟ إن اللي فات البخاري من الصحيح شيء يسير جدا؟ هذا، لكن لو كل الأخرى يقصد ما يفعلها على شاصيه هذا إذا الكلام كده شكله مقبول شوية إنما كان يقصد مطلق الصحة هذا الكلام تغضون برفض البخاري ورفض المصري معين. وقد نعقشها بنصلاح لذلك. بنصلاح نقش للاخرى. فإن الحاكم قد استدرك علينا حديث كثيرة. وإن كان في بعضها مقال إلا لا ينسل له شيء كثير. والكلام على المصدر بداع الحاكم بوزان لعباس محصوص. لأن الحاكم استدرك على المخاري والمصري. حديثة كبيرة حديث لحديث وجبة تكون في زمن الحاكم في محلها والصحيح والصراخ هم ذلك لأن الحاكم فيه من الأحمول الصحيح والحسن والطيب بين الموضوعات بين الموضوعات فكيف يكون صحيحا بينه على شرط الخير والحسن ماذا والكلام على سلبي ثم يقول الامام وفي هذا الكلام الاغر فإنا يمع خلاص بإخراج الحديثة لا يتعلم سبوهما يدعف رواتها عندهم او يتعليليهما ذلك الله وعلا. وقد خرجت وقد قرجت كتب كثيرة على صالحين الى المستخرجان. انتقل الالم صدق الحاكم الى المستخرجان. يقول يوخذ من دوابات مخيدة. وعلم ايضا من فوائد المستخرج، من ثواب المستخرج، أن الحديث الذي استخرج المستخرج على أصل صحيح يحمل زيادة، يحمل زيادة إما في السرورة، إما في المات، وهذا أيضاً خير. يقول يأخذ منها دراسة مفيدة، وأثاليد جيدة. يعني فيه في المستخرجات أضعف من أثاليد المصلحات العصرية، وهذا أيضاً صحيح عن العوانة وعن ذكره اسماعيلي والفرقاني وابن عبد اسماعيلي طوالهم. وكتب من اخر اهتجاب اصحابها صحابها. زي صاحب محبان وصاحب مخذيمة. وهم اخر من المسرد بكثير وعنظفوا اساميدة ومتونة. رغم ما فيهما من ضعف. يعني مخذيمة ابن محبان اهتجبوا اصلحوا حتى صحيح ومن هذا تخلف هذا الشخص احيانا. فإن في عادل كذبنا ضعيف شيء لا يعذ ويسيره وكذلك يوجد في المصنف رحمما من الأصليات والمطون شيء كثير مما الوازي كثير من عدس مسل بدل البخاري بل, بل وأنفه من سيد على حدة وعلى صلاة وبرع عندنا حجنا برعمي خرجوا واحد من أصحاب الكتب الستة والأربعة اللي هو ثلاثة يقول المخاري المسلم وابدعود والترميذي والنساء ابن ماجه وابدال اربعة تمه في خمس سنان ابن دعود الترميذي يدساي ابن ماجه عند احمد الحريس تفارض بها تكون مثلا هذا الحريس في وسط احمد يعني مش نقول فابدعود لا الترميذي لا المخاري المسلم لا ابن لا ما من يخرجون لك احمد فقط احمد فقط واندي اخرجهم. فمخرجوا البرسناد بيهن؟ البرسناد الشافعي عن مالك عن مالك عن الدعوة. مش هاي ده السلسات الزاب؟ ها؟ فأكون هاي من كثير من الاسمين التي اخرجها بغير هاي السلسة البخاري ومسلم. فنقولي على العمر البخاري ومسلم هو صحة الكتب بعد كتاب الله عز وجل. ثم البخاري بكثير القرامين على المسلم. وفي بعض الكتب الاخرى كالسنن والمثانين والبعاجل والمجزاء ونزل والثوائل فيها اثانين على حدة وعلى انفراد توازي وتعادل بل وتفوق بعض الاثانين المثانين عند البخاذ وعنده مسلم على انفراد. اما الكتابين في مش بنيمة البخاذ المسلم تقدر يبقى صور ويضع صحيح الكتب بعد كتاب الله عز وجل ليس هذا القانون ليكون لحديث ولكل كلمة في الكتابين وإنما لعموم الكتابين أن هناك أحرف يسيرة قد انتقلت على البخار العربين وعلى المسلم هذه الأحرف اليسيرة التي دار فيها الخلاف بين إسباع ما كانت على شرط الصحيح أو ما على شرطه ذلك الذي دارت الانخلاف ايضا بين الصحة والضعف هذه الاحرف لم تتلقاها الامة بالقبول وانا الامة تلقت بالقبول ما اتفق على صحتها ماذا؟ نتفق هذا القدر بعد اضعه من انشاء الله ودفق القدر كنت الكتب التي خرجت احاديث في مثل قوة الاحاديثات الوحى المخاري ومسلم اعلم ما ينأخذها ونذكرنا منها المستخرجات والمستدركات العارف المحيط ثم ذكرنا منها مصنف جمال أحمد محمد وكذلك كتب السن السمن أو كتب السمن كسرم أميدا ورد والترمدي والنسي ابن ماجه يوجد فيه التباراني و كذلك يوجد أي بعض الأحاديث بسند نظيف ومدينة في معجمي التبراني الكبير والاوسط. للمعجم الكبير التبراني والمعجم الاوسط للتبراني. اما المعجم الصغير ففينا الغلائم والعجائم الكثير. ومسندين ابي يعداء والبزار. ومسندين يعداء والبزار وهي ذلك من المسانيد والمعادم والفوائد والاجزاء. يعني هذه هذه الاحاديث كلها او هذه الكتب والمصنطة الموجهة فيها احاديث كثيرة فحيحة وربما تلقى في الصفحة مرتبة اعلى من المنطقة بعد الاحاديث عند البخاري وايه وملكة. وليس معنى كلام ابن الصلاح ابن الاخرى ان البخاري المسلم تده من الشيء ايه يفير صحيح يعني انه بداية بهذا الكلام بهذا العرض من كتب السنة على أن كلام الآخر غريب، كلام غريبي كلام ليس صحيح. ونقول وفي هذه أيضا التمييز والازدراء والبغاء والمعجم ما لا تمكن المتباحث في هذا الشأن من الحكم بصحة كثيرين منهم بصحة كثيرين منهم. لكن دليل من المتباحث في هذا الشأن أي أن فعل فهم كلام وقراءة وصيحات العلم في تصحيح وتقويف. يعني ماذا ما شيء انت صحيح عن طريق على ايه؟ على حدات الاقل مع ربي مثلا فالتمنى او الزهر العقل بش الله عم الحد لانه لا يمكن ان يرقل لا يمكن ايه؟ ان يرقل انت عصيم المسيح لا كل زمان ومكان تقول بهذا مش كما يدو؟ ودول اثناء في كل زمان ومكان يحكمون العقل ويقدمونه على الداقل الحديثة قريف ليه يا فلان لانه لا يتبق على العقل على الى حال لا يتبق مع العقل الغبي انه يتبق مع العقل ايه السليم شكرا ورده فهو بسه ما اختارش هو ما لان احنا لازم نجد انه نختار بشكل اكثر ونوضع كلامه ما يتمكن المتدشر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه أي بصحة كثير من الأحديث الثاني في هذه الكتب والمساريخ والمعادة والإجزاء والفوائد بعد في حاج الجاله وسلامته من التعديل النفسي أي التعديل الذي نفس صحته ويجوز له الإقداف على ذلك أي ويجوز له التنمية على العداء على المتنحن ويجوز له الإقداف على التسفيح والتبعيث لهذه الأحديث الموجودة في غير صحيحيني كذا كان ينبك الابان والواحيات التي تجعله يتفوق في الامر المجال وان لم ينصر الصحفي حافظ قبله يكون مرافقة للشيخ ابن زكريا بن نوري ومخالفة لبن الصلاح. لماذا لان بالصلاح اغلق باب الابتهاد. بالصلاح اغلق باب الابتهاد مطلقا. خطا عن الحديث. يعني هو بدأ في الواق باب الابتهاد في الحديث. ثم سحب هذا الحكم على عروم الابتهاء. قال خلاص. ما كانش اجتهاد. اللي كان كان. واللي ايه. واللي ما كانش ما كانش. ازاي مستمع؟ قال لك الوا. الاحاديث التي رواها البخارية المسلم هاتيه طريحة قطعة. والاحاديث التي حاكم عليها اعل العلم بالصحة والضعف. هل صحيحة انا طريفة؟ ما فيش خلافة على كنا. الخلافة على ايه? هلأ التي لم يحكم عليها ابن العلم بصحة ولا معه ولا يسوجه في كتاب من الكتب التي ابتدمها الصحة. نفر كتاب الزكار المختارة. كتاب الزكار المختارة. المختارة ده الحقيقة يشبه كتاب البهر شاش السنة. كتاب المختار يشبه كتاب شاش السنة البهر. كتاب ماشاء الله نظيف. وحاديثه عالية. وان لم يكن فيه ضيق الى الكثير الشيء الكثير حتى بقدره كثير من العلم على مصداق الحاكم نفسه وكتب المختصره تسويه تختص قدمه كثير من العلم على مصداق بتاع الحاكم لما صار بتاع الحاكم الكلام عليه طول لكن باختصار الحاكم جمع هذه الحديث التي ورها مناسبة في صدرات على بخاريوس ثم لما كسر لما كسر أخطاء الحاكم في هذا الكتاب وأنا أخالك كثيرا مقصودة في الكتاب لماذا؟ لان قسموا هذا الكتاب الى ثلاثة اثلاث. قالوا قسم منه صحيح تم فيه غرب الحاكم. وهو الاستبارات عن مخالي ورسل. طيب. وقسم منه صحيح ولكن اوليس على شرط المخالي ولا شرط ورسل. وقسم الثالث فيه الطائف بل وفيه الموضوع. بل وفيه الموضوع. وطبعا الشباتيلي تقرأ هو الكتاب المستدرك على الصحيحين. ثم تفاجأ بأن طول الكتاب ضعيفة موضوع. ضعيفة موضوع. هذا هو بعد اللي كان بيصدر في الكلامنا. ما كان كويس من هذا اللي ورعه لكتابه. مش كما لكن هو يعتبر عن شعر ذلك البرتداء. هو ما يُعبر عنه العلمان برغة التقميش والتفتيش برغة التقميش مصطلح التقميش والتفتيش لما كنا علي اللي أفضل في كتابي أعمل إيه؟ هروم أشوف رغاية من الكتاب بتاعي لي الأول أنا أصمّقه فيه بالذات إذا كانت بسألة ولا في بال ولا في كتاب ولا في موضوع كبير فأيما تجمع كل يوم وكل يوم يردامي من آلاك وأحاديث وأقوال العلم وأقوال شبراح وغير ذلك أتدمعها أمامي بحيث تكون جلمتة حظة تماما. لكن لما ينصنف طبعا يجنب بعدنا ايه؟ هفتش فكرانه كويس شو هذا؟ بحيث يكون اختياري لما قمشته ايه لما جمعته اختيار اسمها تصنيف صحيح ومرتد. صحيح ومرتد. فاعتذر بقى حوض بن حجر ويعتذر علي الحاكم بيقول ابن جمع هذا هذه المهتب وجمع هذه الاحاديث ووضعها في كتابه. فنقح من كتابه جزء ثم اتراكات جمالية قبل ان يتم التوقيع لما في الكتاب. فقص بعد ذلك الانتقال لبطية الكتاب. وأن الجزء الاولى منها تقل ما تجد فيه ضعيفا. فيه ما تجد فيه ضعيفا. فباعتظر في الحافظ الزاهبي عبدالله رحمة الله عمل تلخيص لما عريق لكتاب الحاكم. عمل تلخيص لما عريق لكتاب الحاكم. هذا التوخيص هو يوافق الزعب او يوافق الحاكم فيما ذهب اليه من حكم على الحديث وهو ويقالفه. فاذا رأى ان الكتابة او ان الحاكم قد اصاب الحكم وقد اصاب غرضه في هذا الحديث وافقه على هذا السيارة. واذا رأى ان الحاكم اخطأ خالفه وقال لا دللت على شكله بقى او قال دللت على شكله البخاري او دللت على شكله كما قال الحاكم في اصحابه الكتاب الغريب ان الحافظ الثاني ليس اشهر ائمه كثيرة يعني في مسالة موافقة او مخالفة الحاكم هو نفسه اصحابه كثيرا وبشكل لا نلاحظه ومن مين ذهب بنفسه الزهر جزوي <الزاوي> عليه رحمه الله صنف كتب في الرات كثيرة عليه وعلى وقته هو كتاب تاريخ الاسلام كتاب تاريخ الاسلام ثم اخذ من كتاب تاريخ الاسلام كتاب سير وعاده البلاد شهر علماء النبلاء ثم رجعنا سير علماء البلاد كتاب ميزال الاثلال في نقد الرجال. كتاب ميزال الاثلال في نقد الرجال. هذا كتاب اربع مجلدات وهو فيه متنور كثير من الناس. فربما يقول الحاكم عن حديث ما. هراد الحديث على عشاء ولم يخرجان. ثم تهد الحافظ الزيابي تحت يريد على شرطين الأعلم والخرجان. دي وفقه اللي حكم لأشوالكم. جميل. تجد من هؤلاء من هؤلاء الرواح? قد حكم عليه الزعبي في ميزم الاعدمال. او في نقدر بعد او بعرف. الى مين اللي بيضعوين بقى? الزعبي ويضع زهب. مش ثم يقول هذا الحديث على شرط مسلم هذا الحديث على شرط مسلم ثم لا الحديث على شرط مين? على شرط مسلم وإن كان الرؤاه وجد أثناء آخر جناح مسلم لكن هذا نقطة عظيمة ويقول ليس بالازم ان يكون الرواع الذين أخرج, يكون أخرج, اخرج له المسلم اذا اجتمع فيه ازنادن ان يكون هذا اجتمع عن شرط المسلم. لماذا? اذا الوقت اخرج له المسلم. محمد قد اخرج له مسلم وابراهيم قد اخرج له مسلم ما يقل? فلما يجي لما يجي انا ارجع على محمد على ابراهيم طبعا شكلنا كده احنا الثلاثة ان مسلم احتاج جميلة ولا لا. لكن الحقيقة ان هذا الاثنات ليس عشرة مسلم. وان كان الرجال رجال مين? رجال بس طيب ما لم يتحقق فيه شهر الرجائي اللي كانوا. لان مسلم في برواية محمد عن غير يبراهيم. غير رأيه مين? طبعا اقول الدرافي. انا حتى محمد المصري. المصري أنا أنا احتاج إلى مسلم، محمد احتاج إلى مسلم، الرهيم احتاج إلى مسلم. يعني الثلاثة من الرجال مسلم، أي من الرجال مسلم. لكن مسلم علينا ضحى لاحتاج بولد كل واحد عف غير ما ذكرنا. محمد على احتاج بولد، إلى على الرهيم، إلى مسلم على هذا الرهيم. على كل خصوص، هو استقر في كل الناس إلى إلى الرهيم. فما يعيش في الأسنان هو يعني وقع فيه الذهبي وتمعه وقع فيه الحاكم وتمعه فيه الظاهبي. يقول محمد وحسن والبقائل على شرط المسلم. والحقيقة عندهم من رجال من? ولكن ليس على شرط المسلم. لماذا? لان المسلم احتجت بالله الحسن عن غير محمد. وليس محمد عن غير ابراهيم. المثال ده حتى يمرش نطار مع عشانين. وقد تكلم الشيخ. الحفظ ابن يقول ايه? ومرأى ملك كل الامن والاسناد الملافق من رجالهما. انا الرجال البخاري بمسر. خلي بالك في حوق كبير من ان تقول رجال هذا الاسناد رجال الصحيح. وان تقول هذا الاسناد على شرط صحيح في فرق. والسواك ده برضو مش هيكدر التحق. ان تقول هذا الاسناد رجاله. رجال مين? الصحيح. وان يكون على شرط مين? على شرط الصحيح. طيب المسألة دي. قوشي هذا الاسناد على شرط الصحيح يلزم ان يكون ايه? أن يكون الرجال الرجالمي مستحيح هذا عند الولماء كافة إلا عند الحاجة إلا فين؟ إلا عند الحاجة قال مش لازم يكون الرجال أخرج لهم المخادم هم قال ليه؟ قال له لا أنا أجيب رجال في نفس قوة رجال مين؟ المخادم والكلم ده موجودش مقدمة المستدرك ولكن هو الكلام على أي حال مردول لماذا ده؟ لأن لو اصطلحوا الخاف بالبخار الوصول يجب ان تذبيهما. ما دمتوا سيستدرك عليهم. ما هي؟ فصنية اليوم الحاكم في مقدمة النساء لك صنيةهم ما لمر عندها لبين. ولذلك الحافظ العزر بيولي ممكن يأتي اسمك منافق من الجانب البخار الوصول. فيهن الناظر لذا الاسم انما اتفق على شرط المخالف ايه شرط المخالف اسم يكون على غير بيقول هو فتا كان واقف هناك على اكلمه على بعدات هو واقف هناك على اكلمه هيبني على شرط المخالف وعكرمة اتشرت ايه فلما يجينا دلوقتي سماك عن حكمة عبدالباس الحاكم يرويه الإسناد بهذا حيث يجب يقول السماك عن عكرمة عبدالباس سماك ده من رجال المسلم عكرمة من رجال البخاري قد نحباسه لذنين حتى ما كانش ذلك منه صحابي لكن دلوقتي ارويه الإسناد على شخص مين عشان عشان في مين مش عشان في الهدفة ليس على شاشة البخاري ولا على شاشة مسلم. هذا هو على شاشة البخاري. فمن لم يروا السماء. وهذا من شاشة. ليس على شاشة المسلم. فمن هذا الكلام. هذا الكلام لم المسلم. ليس على شاشة. خد ملك. ففي الحقيقة أن هذا الثناء أقول ورجال ورجالين الصحيح. ولا اقول إنه على صحيح. لكن قول ده شرط صحيح اما قولي على شرط التحيه يلزم ان يكون لازم الجند الصحيح فاذا كل قول كل قول على شرط الصحيح يلزم منه ان يكون رجاء غايه الصحيح ولا يلزم من القول رجاء رجاء ان يكونوا على لا تغلقت تغلقت وانا مقنن وقبعد تتبشي ايه بانا انا ارزع تابعه المستصراع وقد تكلم الشيخ ابو عمر المستصراح على الحركة في المستمركة فقال ويراسه الخطوة في شرح الصحيح متساهم بالقضاء به يعني متساهم بالقضاء به متساهم متساهم بالقضاء به يعني vi er en der er er لكن هذا الحاديث بالعلمة تنفره بيه حاكم. فيبقى في الحالة دي حديث حسن وبنفس الاسناد الحاديث متفق عليها عند البخارية مصر في اعلى مرادات الصحة ولكن بالمشور اخر فيحصل بتلك الاحاليث بالمنتهى الصحة اي بالحديث المتفق عليها وعند وعند الاسناد عند الحاكم او المحاديث حسن عشان عين ذلك المتن نحكم عن العائل التالي بصيحة الطريق. طبعا ده كلام ما أطلع. كلام ايه? كلام ما هو عايز يوجد انه موارد غضاء ده كلام الصلاح. كلام الصلاح. فتولد مهداء نابع من اغلاقه ده بيه. نعم. فأقول فهو حتى به الا اتفرده الا اتوجب ولكن اخواني الحديث خاد الاجتماع. وزمد قوان عرور المصطلح عليه. قبولا وردا. صحة وضعفا. لما انتهى لذلك ذلك. لما انتهى همل ذلك. وهذا الامر قال لمركاون الى ان تكون مستعبون للازعز. يقول في هذا الكتاب انواع من الحدث كثيرة. فيه الصحيح المستدرك. يعني فيه ما افد فيه الحاكم الغلط يعني في هذا الكتاب ما افد فيه الحاكم ايه? ده ده هو على مين على البخاري ومسلم والاميم من تخريج حديث عاش لم يخرجها يقول هو قليل ده راجل افاض في الحاكم وقال ده يعتبر جزء يسير من ضمن كده كله و اصل ده ايه هتخرج او لم يعرض فيه الحاكم لابنعلم بيه حقوق ديه ما اسألة مهمة جدا. اسأله مهمة جدا وتبحث على الكاتب المحققين لانه يجل حقا الكتاب بيقول لك ايه. هذا الحدوث اخراج من المخارج والمسلط المنور للتلمدر وانه يساول جماله والحاكم. سألنا يقول الحاكم تلحق على طوله. ليه؟ انت دلوقتي بتقول ان الحاكم ده استدراك على مين؟ طيب انت بتقول في التغريق الحاكم ازاي? يبقى انت بقى لمدة تقول وقد اخطى الحاجة مستدراكي لانا الحاجة على المخارية المسلم. معاملة? نقول كده وفيه صحيح قد خرولي عن المخارية المسلم الوحدي ما لم يعلم بيه الحاجة. لم يعلم بيه ايه? الحاجة. فلنحضرنا كتب والحاجة خطبات هتنذر هتنذر هتنذر لما ينصب الي الحاكم من وعده. لأن الحاكم لقية سعيدة. هل كتابيني؟ او بموضع الحديث الذي ارود التدراك عليهما في موضعه من السحيحين على اعتبار ان اتعطي اصطبك على المحيم. على المخيم. وهذا تقول الحديث هذا حدث صحيحية في البيت. ازاي؟ اخراج الى المصادر يحقق المستقرة. غلط. طيب. ده جمع مرحب مرفوض. ما هو ده مرحب مرفوض ابتلاع. وبعدين اول لو كان هذا سليم، لو كان الهدى السليم. لقد افضل ان ينقود الكتاب المصادر كادا. يعني مئة ضعف الجزء الموجود الان. هو الكتاب الموجود الان. مئة ده. وفيه الحسن والضعيف للتوضوع ايضا. وفيه الحسن والضعيف للتوضوع ايضا. وخد اختصر الشيخ عبد عبدالله الثمانبي قميّن هذا كله وجمع فيه جزء كبير مما وقع فيه الموضوعات وذلك يقارب نوع الحديث. قد يقارب نوع حديث موضوع. لا. لا طبعا جهود سودية لبعض أبو العلم. لا تكتي واحد خرج المختصر بالزعب نفسه حوالي سبع مجلدات طبع كتاب العام الماضية. هذا كتاب من إضارة الجمعة من الإسلامية السورية وهو كتاب تغيط التغيط نعم وقد تغيط كثير قيمة على الزعب ويدعى النعم الحديث السلام على الموتر الإمام مالك بعد الموتر المناحد السحي كان المعدد تذيخ وضع يعني معدد وسهل. لذا الشابرين صدف انه قال لا اعلم كتابا في العلم اكثر صوابا من كتاب مالك. لا يموته. فالدناسي احنا بلنا عبرين. هذا الذي يقدر كتاب البخاري بتلقي الأمة لهم القبول وليهم تعمل بالبنص الشهدعي انت اراف الكلام دا؟ اراف الكلام دا؟ بس اراف بس ثلاث خلاص ما انتش يا ابني؟ يا اخي، زي جت كده. ما كانش هو عايزك ليه؟ كان تميز ماده ولا ازاي؟ تميز ازاي؟ بكذا؟ من اللي ماشي. خلاص طيب. اليمان يدخل بطاعة افكار. ماذا؟ مو خفصين. دعي الجلد. مين اربعة ساسعين دعي انتعادل نافك. ها؟ مين اربعة الله سعى الحكار. مين اربعة. مين اربعة مين بعد أن يكون شركة ما صد기�ه ما صدقه هو سم معه في اليوم الشي Bea Maggirl ما في أن كان 126. مظهوم devil الله، لم يفاهم مظهوم ماAcعت 156 شروطا أنا ذكرتي kehightli علشان بتلك أن el-W guestом لان التي � bị Est biril الوثان التي يعرض فيها ايه؟ توقفها صحة الأخبار باستقامتها معهد التاريخ الموجود والوفيات فاليماني البخاني مات سنة متين ستة وخمسين مالك فالمتقدم على ذلك ولم يدركه ولم يدركه البخاني بل مات كان للمالك ساعة سافر ومع شو من ساعة 2 ومع سبين لي ستة خمسين بل ذلك عام الإنام البخاري متأخر عن مين؟ موليو المالك أما الإنام الشافعي فكانت من بالمالك بل هو أوزق مغارا عن مالك ولذلك كان الزاعمة إلا أن السلسلة الزرامية مالك أعناف عبد الامر قال وابتدور لذلك لكي الشافعي أوزق مغارا عن مالك فتكون لسات الضراب الشافعي على ذلك عبث على الضراب. ماذا؟ واللهم لما جاء به أمبره يا أميره، وعنده مالك. مالك في من الله سنوات لواحد الملك مالك كل هذه دراسة اهتم به من حتى شعر الشافعي بذلك وقال يا اللهم عنده أحسن الوظا. اتعثر مالك بذلك. وقال احفظه الان شؤون فقر على مين على المال فالشيقه في الثقه وفي الحديث معيات وان كان الان مالك يلسك بذلانه الى الغاية بخلاف الان الحديثة فان الان مالك على الغاية بخلاف مدرم الشافعي في الثقه ومدرم احنا بن حنطل كان عرفين على طريق. إذا ما قال هذه نقوله قال ما تحت رؤوس السماء كتاب أصح المتفايك قال هذه نقوله ولا غير البخاري وغيره يقرأه. لأن الله صلى الله عليه كذالك صحيح كذالك ثم هناك حط كبير بين. أول من صمع في الصحيح المطلق وأول من صمع في الصحيح المجرد فأول من صمف في الصحيح المطلق عمال ما؟ ولكن أول من صمف مجرد عمال هو الإبان البرخير تعالى المطلق email منتلق بالمواسد والملائه والمقصو عاد والمقصو عاد والمقص فكيف والحال الغابيه ان يقول عنه البخاري خطوح شكبار تحداثين السبعين الشافعي؟ دعا. فكيف يقول شكبه عن هذا الحكم وهذا كلام الجميل. لان وقي هذه الاحاديث المقطوعة والغميدة والموثلة لم يقص على مد على الشافعي. فالشافعي قد عرف ما خارج حديث مالك، كأنه من الخير بحديثه وأخر سكناه، فقال هذا الحكم بناءاً على علمه بوقف تلك الآثار، بوقف تلك الآثار، ولذلك الحاضر بعد البار، عريضة رحمة الله اتى بعد ذلك. في القرن الثالث، والثالث ومأوصل كما فعل قدره مع غير الكتاب أوصل هذه الأحاديث كلها إلا أربعة أحاديث إلا الآن لا تتسر يعني أن الوقت المالك خدمه الحاجز ابن عبدالبر في أنه شرحه ووصل لتنينه بسر أسانينه حتى يسارت كل عالم الأسانيات المرسلة والمنقطعة والمعدلة أسانين معسولة. وبذلك صح جميع الأخبار والأحديث التي هو عملك في معطائه إلا كأربعة أحديث توقف أرض العلم فيها. على اعتبار من سيثبات ربما ينفق الله عبد الله إلا يعيشت الثانيين هذه الأربعة. هذا الكتاب الذي بدل فيه رجالك الجاهد اسمه التنهيد. كتاب ايه? كتاب التنهيد. نعم. لا فيه كثير بس موصول. يعني لو انه كان وخلط على عميس القوسط بخلط غير هذه الأربعة في عمزة مالك توجدته مردودا في خلط الموصولة. هل ونضبل ان تكون عندك حتى نتصل الى تواصل عليك الحق على صفح بعد ذلك الكلام الكلام على الام الترمذي الام الترمذي مش الام الترمذي مش كتابه الترمذي كلام بعد كتابه الام الترمذي هو اسمه كتابه الصحيح الجانع الصحيح ايه؟ الجانع طبعا كلمة الصحيح الوظن هل توقع المطلق المجارب؟ المطلق هو المطلق ولكن المجرد هو المجرد من الصحيح المسندات إلا ترمذي لما سمع كتابه الإسلام الصحيح او الصحيح الجامع. ده شغل فريدة وحكم. هذا الوصف اشتمد على فريدة زيب وحكم. اما الحكم فهو يسحب حكم الصحة على المعد داخل هذا الكتاب. لقوله الصحيح. وكأنه ايضا شرط في كتابه أنه, انه صحيح. او انه لا يرد فيه كل الصحيح. ثم هو مخالف الامام الترمذي وخالف تقي الدين ثاني ايضا الذين احيانا يقولوا احيانا يقولوا على حديث حتى صحيح و احيانا يقول صحيح و يقول حتى لو يقول حديث صحيح غريب وحيان يقول صحيح غريب، غريبا يقول حسن غريب، وحيان يقول غريب فقط ونبيل صحيح حسن. كل المصطلح من هذه المصطلحات لو مدلون عند الكرمزين الشيء من هذه المصطلحات كلها لو تفرد او لو قال الامام فقط غريب لو قاد الترمذي الترميدي بعد أن أخرج حديثا لو فيه حديث غريب فالذي يفعل من هذا المصطلح أنه غاربا يقصد الضعف. يقصد ايه؟ الضعف. وهذا معناه لاستقرار لأنه نصح به القرآن. طيب اذا كانت الترميدي نفسه يحكم على تأذي مروان بأنه ضعيف. في غريب. فكيف يسمي كثير من الصحيح. ثم الجادة وهو فعيلة لأنه يتكلم في كل الابواب. ما هو العقاب والاحكام والحضور والفقه والتفسير. وانذلك الامام الشيخ رحمه شاكر رحمه امام لما بدر جهده في عويلة على الكتاب غمز هذا القصة في على صفحة الكتاب على غلاف الكتاب قال سنة الكلموذي المسبة للجابة الصحيح ابو الصحيح الجابة لو انظرت غمز غمز اللي اشتغع بشكل سنة الترمذي قال وصاب ذا صحيحها كان او قال بجنبه الصحيح صحيح من الشيخ احمد شاكر ان تتبع هذا الكتاب ايه الصحيح سنه الترمذي وكذلك ما يقال ما يقال في قضا في سنة الترمذي يقال في سنة ابي يقال في سنة كتاب النسائي الموجود عند ايدينا والمعارض بسائل النسائي هذا ايضا ليس اصل كتاب نسائي، انه اختصار وتعذيب للاحد تنمذة انه وهو من ابن وهو ابن السلمي. طلب منها ان يختفر على ان يجتبيه فسمي المجتبع سمي المجتبع للمنطقة للمختفى لأصل كتاب بالإنال النفائي هو السنب الكبرى هو السنب الكبير والسنب الكبرى قبل كتاب النفائي فيه ضعيف كثير بل فيه موضوع بل فيه الحديث الموضوع وقيل لم نسمع في كتاب هذا الا وقع في ذلك ولكن وقع ايضا وقعت ولكن ايضا ا حديثا حدث علينا الرفاه بعد ذلك في الوطن هذا عساه بس ثم ان ابا احمد كان شرط خالص طيب كانت قاعده كانت مع الاستاذ ايهاب احمد سبحانه الله وكرمه شكر الله Ça, ça a aussi un